الوحدة الثانية الدرس الثاني المراسلات واحد استمع إلى الحوار الآتي وأعده الرسالة نحو المستقبل السلام عليكم هل سمعت حملة الرسالة نحو المستقبل؟ وعليكم السلام لا ما سمعت ما هذه؟ أطلقت المديرية العامة للبريد ومنظمة التلغراف حمل بهذا الشعار على ماذا تحتوي الحملة؟ تحتوي الحملة على الرسائل الآتية الرسالة إلى نفسك أو إلى أقاربك أو إلى الأشخاص الثالثة وستسلم بعد 25 سنة إلى صاحبها ولكن هذه الحملة ليست لأول مرة على ما أظن؟ نعم هذه الحملة تجديد لنفس الحملة في عهد الرئيس ترغط أوزال وكان شعاره الرسالة إلى سنوات الألفين هذه المرة شعار الحملة الرسالة إلى 2023 هل تفكر في كتابة الرسالة إلى شخص ما؟ لا، لا أفكر، ولكن ربما أكتب، وأنت؟ أنا سأكتب على الإطلاق، وأفكر إلى من سأرسل الله يعينك. Allah yüselim. <gülüyor>